Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Yasin. Ve القرآن الحكيم. إنك لمن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 وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بنغفرة وأجر كريم إن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 إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فقالوا فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا شرم مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قال ربنا يعلم إن إليكم لمرسلون وما علينا. إلا البلاغ المبين قالوا إن تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم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 الله تنين يردن الرحمن بضر لا تغني عن شفاعتهم إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إن إذا فِي ظلال مبين إني آمنت بربكم بِرَبِّكُمْ قيل دخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون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 من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وإخرجنا منها حبا فمنه يأكلون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 لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَنَ الْلَّيْلُ سَابِقٌ نَهَارٌ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ وَآيَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ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 124. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون 125. سلام قولا من رب رحيم 126. اليوم أيها المجرمون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 كم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعطلون هذه جهنم التي كنتم تعذون يصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختتم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لقمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استقاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق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 إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ أَوَلَمْ يَرَى الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ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 من الشجر الأخضر فَإِذَا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم.